الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصينا ولا إله إلا الله الله أكبر الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر وكبيرا والحمد لله الله بكرة وابيلا ولا Akbar Allah Ekber Allahu يمد <متدل> لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصينا ولا إله إلا الله الله أكبر الله والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصينا ولا إله إلا الله الله أكبر الله الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصلنا ولا حولا الا الله الله الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصينا ولا إله إلا الله